وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ كُنْتُمْ وَأَعَالَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ ۚ سَخَذِجًا ۚ ظُلْمًا وَغِيَرًا وَقَالُوا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 يمكن الطعام ويمشي في الأسواق لما أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إليه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 تحت يالانهار تجري تحتي الانهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعه واعتذر نار من كذب بالساعه شعيرا